يصير في جناحين إلا أمم أمثالكم إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب شيء ثم إلى ربهم يخشون والذين كذبوا بآياتنا صنوا وبقوم في ظنمات من يشاء الله يضل ومن يشاء يجعله على خرطين